Smilla Allah mega isan ku bil vana suuraadaan, Allah soo arrahnaani nahariste gud oo abbamadaqahaistaan naista. Allaha suo arrahini naharista gaarka he mumiin tuahaistaan midka naharista ahaada. Tennziul ki Allahu ahlamu bi إله يا صرع اوغال <سؤال> بابان نوراج كيه معناه اولو جيدو حادث يمين كاس تنزيل الكتاب كتاب كامل سدجنتيزا من الله الله حديث يو كا هابي الله سو العزيز متكا غالب كا هادو وخصو طونو اي سور يانو ميل ماريا الله سو الحكيم متكا خيك متضبل حك م الله وكره يا سبحانه ان في السماوات والارض اريال كيابونك لهدوا الله ايات علامه واين اياك سوغنا داله على قدره الله ايات كصليل المؤمنين افتكم مؤمنين طوسغنا عبان وفي خلقكم اذين كلين ابورستين لين ابوري ايواما وخلق ما شيذي أبوري صلى الله أبو عليه وسلم يبث الله أكفى فينا في الأرض ذلك لحديسة من دابة دابة حالوية آيات أعيضا يكسبا دالة على قطرة الله وعظمته والجلال آيات كاص لقوم القوم السبنادين قوم يوقنون حقا يقيننا واختلاف الليل والنهار وفي اختلاف الليل والمهار هبينك ايامانك اسقلاف الدوضاء اسقلاف سيهي وما اي الروب انزل الله الله او كسودة من السماء الكور من رزق رزق عال او يهين او سودة جيهي وفاحيه او كنو ريبه روكاس الارض مولك بعد موتها اللي ما شده دي كقضال إنه تصريف الرياح ضبا إلهي لكتجدينته ودمرنا كوفر لكي نمرنا وقويه آياتٌ على مضع يكسباً دالتٌ على قطرة الله وعظمته وشلاله آيات كاصول لقوم قوم نصرنا دين قوم قوم يحقلون وحقرنا إله سبحانه وتعالى وعضو ماذي ساكوها مونينا إيا إنا كوفا كران آيات اتوصي الالهي قدرتي سي على عدمتي سي لي حايرط اه الهي هل كان كو شيغي قا الهي اون نوغهننا ان ان كنت دبرنون قران نو الله اياتكاس ابوري اي ماموله ان علمي كامل اي قالوا <تصفيق> ابن ابو ريس تنغا نلا ابو ري ايه بن اذن كان الهه هو ابو ري اسمه ابيه اسمه هو يا لغه ابو ري قف قف او مجروه وحي كو كلا دوي هي شيخا ديل ويرانا ما كلا شي كتر انتظر انت مثل ما دو اما اصلاحات حتى اسمه شبه وحي كو كلا دوي هي شيخ بلادو بك واكو واسهورتاري فرديان بلفير ابو عنده اسمه حق غاما استماله لقد وقف واستوى كل دوين وحاويان شيءا معنوغا اي كل دوين واقدره الهيه واقفوا البعض وسن فهم كريم وهي علامه كل ايهت كل اود علنا تسيد الهنا نغهرن ايه صفحاتنا مخلوقات كل له ملكه في با الله يقولها كو هاده و كو صوته و كو غرغورته ايه وحاويان فرق آيات له ويقود هذا الاتصي <سؤال> الله ابو ري حوينك ايات عفراض وحوينك يا مالنك كلا دوين ان مد كليه من ما قبو يهن متغ يمتن امانه متن غيران متن غابنا وايات تسيده احد كما مريقين اليه او ودي علم كامل اه ايات شنات نوروك اركو كسودجيو ابوك مده غاده ابارتوي الى هيكون نوليه Aadali aadnawaa dabairaha, marna uu lahay koo furka keeneya marnuqongu ka keeneneyu, kanaduwanno a midua kolay midnawaa qbu, midka mid aan markaytinadorrodaa daassa oda ah mid neggeeedha ayay baxniimida, mid nawa ah me aaw qbu oo qdku qurraa xaaysan min naa me qleyis laha u dadtu aadabu. Waxaa oo waxay tu احد كابوري اي ماامولاي اود كامل يا قدر كامل يليهي ماركو دونانا dadka dhinta uu soo bixi karo siduu mark hore uu aduray qaalta taala ilahu hirahami allah aalamu bi muradi tanzeelul kitabi kitab kan la soo deynta soo deynta min allah allah hadis ka haday allah suul azizi عزيز هو احد كواح الصدق الضون اي صحايا وان لهم ساج كريم وحو دورا اي قدرهم و دونو اق عزيز كص الحكيم الله سؤال عزيز وغالك الله ص الحكيم حكمت وبواب وح الله وحو قدرك وحو شدين شرقك وحو حكم ضمان اله الحكم اي في السماوات والارض إذن يقولك بحدود لآيات على مدعك سبندلة على قدرة الله وعظمته آياتك للمؤمنين ضكى قرآنك الرمائيسان إلهي الرمائيسان سبحانه المعنى إذن كفا إليسانية إذا كنت تدبرت آياتك أزوى كفا إليسانية ومؤمنين تا. وفي خلقكم إذن كالليل أبور الدين وفي خلقكم إذن كالليل أبور الدين والليل أبوري هي وما وخلق ما شيئ ابو ريث الله ادري بصف الله كفافيو أي في الارض ذلك جهليسه من دابة النفس عطاله طه ايات ايرا كوسغان او تسيد قطره الهي حضنبه الهي لقوم اياتكم لقوم رسناب قاب كيونن وحيقيننا قكم مركو روي محقيهم واقتلاف الليل والنهار هذينك يمالينك إستلافيته وإستلاف سيهين ومتتغي يوم متإمان يوم متكرور يوم متقبو يوم متنيران يوم متقابنان إياه وماء ربك إنزل الله الله أكسو يدكي من السماء القرب من رسك رسك حال يهو فأحيي الله كنو ريبه ربك على الأرض بولك بعد موت اللي مشهده لكي قبال إياه وتصريف رياح بإله لقد جدين لقد عمر بچہ لگا کینہ صفات الکلو دوانت قولین کا قبو واحترقا آیات علام رایہ کو سوگندالہ علی قدرت اللہ وحضمته وجلاله ایات لقوم نسوا قوم کو یعقلون وحجرنا مرکا ترتیب تفیر مرکا رقف کو وینور فمیہ حضرا قینی لی اوبرتو یقین گیرو مرکا سو حقیقتہ واخل گرانہ تنزيل الكتابي كتابك قرآن كاللسو دجين من الله الله حج يسوك أهاضي الله سؤال عزيزي متك غالبك أهاضي الله سؤال حكيم متك حكمة دبران أهاضي إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ إِرَيَالْكَ وَالْأَرْضِ رُوكَ لَآيَاتٍ عَلَى مَرَاكُ السُّغًا وَدَالَّةٍ عَلَى قُطْرَةِ اللَّهِ وَعَظَمَةِهِ آياتكو للمؤمنين الضدكا عقر فما يصنصوا ما هذا او ايكا كفعي جي وفي خلقكم دينك اللين أبوريستين اللين أبوري إيا وما وخلق ما شيء أبوريست أبوري. شي الله أبوري شيء سيبث الله أفافنا ايه في الأرض دوك دحجي سوكم أفافنا من دابة دابة عالية أفافنا دابة مت سعطة نفس سعطة ايات تنتاس ما ايات ايابا كسغا او تسير على قدره الله وعظمته وجلاله وعلمه لكن اياتك يا كفاي ليسنا ايات كل قوم نصبنا بها قم كو يمكننا وحيقيننا واختلاف الليل والنهار هذينك يا مالك استلاف كو ذا استلاف وما ربك انزل الله الله كسوتك من السماء قر مست رسك عاليه فافح يا الله وكن ري به الغرب كالأرض ملك بعد الموتى لما شده به كقبال إيه وتصريف المية حيطة ما إله لك تقدم توده هدبت جهال لك إن صفاظناك للدوان تهي آيات على مراكو سبندالة على قدرة الله وعظمته وعلمه وكلاله آيات لقوم نسونا من قومكم يعقلون واحقرانا تلك تاس لسوء في الله وإله آياته سي نطلوها على أنك أقنى أنه عليك دوشة عن نبيك الصوبان بالحق الحق لما عليك سجيهين فبأي حديث ورمد كيسه بعد الله بعد حديث الله هذا الذي قلتها وآياته آيات كيسه كي قلتها أن يؤمنون أن تذكر الله هذا الكيس آيالي سوحقه هذا وعيانه وإنه يدعون لكل أفاقر بأنه ينبغني من بيمبارانا ها سو عفيمين ديمبي باران بيمبارانا ها سو يسمع مقلقه يا تله الهي ايده سي تطلا حال لوق اقين عليه دوشيسا ثم مركو ايادها دغايسو كغبال موسير اسك ديمه على كفر ويجوديه اسك ديمه اسكغصورا كاس يا هرق يا وي وسبناوي مستكبرا حال ويهمت سلووي ويسكي لأيه عن اتباعها آياتك إنو رأسه ويسكي لأيه كأن لم يسمعها حالة ألمديهه إنو سن آيات آياتك ومقلم با كأن لم يسمعها حالة ألمديه آياته إنو سن مقلم باكري أيو أداء ما حمانك فباشيره أقول بشارة دم ببادانه اسبع ذب من عذب عذب كي سألي من وإذا كنت أخذنا من الآيات من آياتنا آياتك إنه عال وكمي به شيئاً شيئاً اتخذها آياته وحكربنا هزوءاً أي مهزوءاً به مثل الغجاجة صحيح أولئك ضدك صفاته صلى الله عليه وسلم هذا عذاب عذاب عذاب كيسو مهين إيهانيسته من ورائهم هرتودن وحاكسو ناتي جهنم ومارتي جهنم ولا يقني مرك الدفاع عنهم ما وحيك صبو أي شخصتين من الأموال والأولاد شيئاً شيئك الدفاع ما ومن عذاب الله قمتها ولما إلهيالك إنك الدفاع ما ينشي اتخذو أي سماستين من دون ولما إلهيالك إنك الدفاع ما ينشي اتخذو أي كبتين من دون الله اللقيك إصحى لأيهم أولياء درجاريال ولهم وحأسونا ردك الصفات داصل عذاب, عذاب. عذاب قاس وعظيم و هذا قران كان هدى للناس والذين كفروا كفروا بآيات ربه رب بآيات قيسه اللهم احصن ضيع عذاب العذاب عذاب كل رجس عرب قيص دارا حق سكها بيت عذاب كليم مؤلم شركه حنوشية. تلك تاس عليه هذا سوره الغسو شيكتلك تاس ايات الله والله اياديسي ما طلوها حال ان كو اقيننا عليك دشاده النبي سبحانه بالحق حق ما حالك سويير ايارها سوى حق وحا ايشيهيان وا بيكم اب ان وا اب وحق, وحق باب الله بعد حديثي هذا وآياتي إليه آيات كيس كجد الحديث كاللأي آيات كنا وأسكمتوا عليه عكف التفسير لا يكون إلا بالوضع فبأي حديث ورمد كيسه بعد الله بعد حديث الذي هضل كاللأ كي قدال وآياتي إليه آيات كيس كجدال يؤمنوا نضدك الرومينية إليه سبحانه وتعالى سب الله رم قوقفك ونقدونه وحفهمه وحفهمه وحفهمه مرك إليه وقوم إليه سبحانه وتعالى دك اياك كاس الله ايا حال كاس الله وحكو قاضا ويو وحكو فهمايا وحكو قاضانيه معنا مجرو وحكل او اي وحكو قاضر يعني وحكو فهمايا لكل اثاك بين بالانه بمنفسوسو نادوكفكا ست بينبادان بينبالانا هاسو افيني ديمبي دي باران كيمسيث بالا الله ما زوبا بينبالانا هاسو يسمع مقلا ايات الله الهي اييدهيس تودلا حالل اخيره عليه كوركيسا اييدهلوق اخيناهم مقلا فما مركو مقلوكه دبالنا يسرو اسكت على سفري وشهوده ومعصيته قالي بيديس حق دي نمدت معاسله اسكت مستدبناً حالاو يهبت اسكالوين عن اتباعها إنه راعو أسبوع اسكالوين أيو اسكال دائما حمانتا كالله يسمعها حالاو يهبت إنه صنعي لها مقلب وكالي قد دائما حمانتا فباشيره دن ببادمه اسمالي رسوله قد بشاره بأداب من أداب أدابتو أليمي من القران كان كفايته وادب كما كان مكلاان قرانك قفل بابو كلاه الله و هو كديغيا عقيده فاسده و هو كديغيا دروب او قطر اه و هو كديغيا اريمه نارتا لغو غمان و هو امر يا و مات من انت توحيدك قران يقول الله سبحانه يعني سؤال ابو في رسانا شيء غلط اه او كدغييو ماكو قرانك شيغو اسغا نفيسكمي سينا حدو كوسو ياه وا اسك دقه قرانك غير دبن سنغو سو لابان ان الله لو غتوبدكينا وح وراجه وح حد يدقه اما ايدهه اما اخلاق اه حدو امره او اسغا wa dadka ilaahi ugu tala galay quraanka idiin ka faa'iidan wa dadka badno waxeeyu maqla quraanka tii sunna meel u taala aa quraanku waxa oo qaldan wa asaga oo qaldan haybana wax iska bedelama leh iru inta ka haro quraanka dadka ilaahi ilaah laagu bishaare oo anquraanku waxa dadka bedelay in quraankii Iiri sububxaana wadaa aino marka uu magloo min ayaatina ayaad ke naqaad u kaeyshad Shey ayira kada ana aatiib ana iredu ama aqlaab ama xaan laga dige oo ayadu sheegae ittaqada haa uu kagane huzuwan midugu Cheeska. Wexliitu ka diga. Wexli to oo aan muna sab bacaba. Waaan hadde gaal nimo iyo كم تم تست هذه هنا لا تتاخروا قد كفرتم بعد ايمانكم وحويا هذه اياتي وحي شيغيدا احكام تو غا ان هل لا تجر ونسق وين غان لوجير هل اقبلي كره ما حيث يا وسخينه ميدنكرتوغو دك دعايو ان لو نخرستون لغا ايريو اي عصخ لو نخرستون ليداتي صحابه او يا حق كو حق بثمان وولبي لغا asa galay tigisan dulmiga leeyin dulmiga leeyinta sidaana baasa galay ku soo darna sidaana baa u darna ma garan hadii ma jiraa doon zani ka boqol kar beesha ugu dhufto xulee xufweey seen loo kar ايوخو كدغيو وحليته اون لاقاده كرينون لاقبل كرين صاصو كدغيو واكاسقو الى ورا ستتق الصفات باصمه مالي تشوغان بك لا وحا اسغنات حذاب على انكم مهين او اهين است شرفتك من ورائ من وراء ايمن امام هرتو ذا وحا كسغنات جهنم نار جهنم جهنم اسوبيده ولا يغني مركب دفاع ايحن ضد كاص ما وحي كسروا اي شقيستين ومن الاموال والاولاد وع الله وحي قدو يا شقيستين شيئا هل شيك ومن عذاب الله عذاب لكم يا ا ولا ما كين عذابك الى دفاعنا اتخذوا اي اتخذوه اي كدته من دون الله ان لك يسحال يا اول يا اجرغاريا وا وحي الله ايونا عذاب له كالدفاع مياه حاله يمالك يحبك يعيدنك يملكك يعقورتي عذاب كالدفاع مياه إلهي ميركي سوء عبدين عذاب كالدفاع مياه ولهم وحا على ضدك الصفادة صلى من عذاب عذابكو عظيم مويد إلا وعلي هذا القرآن كانوا هدن هملوه والقرآن كانوا يهلوه وقران كان وحا الرادو نقفتا انه كميزانته وحتا سطوحو ماانو شيغي يعاد سكق ظهيرتو وحتا تو وناق شيغي اا كدغتو ورقران كان واهنو والذي دك كفروك غالوبن بايات ربه رب قولت اياته سر الله وحا اسناده بودكاس عذاب انا كيسو نويتش العذاب قيصه درا هادي ارويتشو جديد العذاب ارويتشو اشتد الحدث وعلمت انك وقدرنا لرفس قالك سئلني تركه حمطيه وين قالت تعالى له وحيري تلك فاس لسو اخيه ايات الله وانه اياتك نسلوها اياتها حالا كو اخين عليك ان شاء الله بالحق حق محار اياتها سوك سغني فبا حديث وركيس وركي بعد الله بعد حديث الله الله وركيسه كغال وايات الله اياتيسه كغال ايؤمنون ثمينا يضطكو حتى الله ذلك يسيه اياتيسه وحكوا قادوا وين حي وحكوا قادن يعني ما جرو وي وحكلو يوحك وحكوا قادوا ويل هلاك حدا ضرا بمبابانو عصي من ديمب بابان بمبالانه هو يسمع مقله ايات الله لا اياك يسا تطلع حاله لو عقينه عليه كركيس ثم يسر كد الدائمه فما يسر كد الدائمه على كفري وجحودي ومعصيتي سك الدائمه واسكاسي صعوبه مستقبلا حاله يهمت اسكلاوين عن انتباهها اين الراعه واسكلاوي كعلم يسمعها قال اولئك الذين يرون سن مقل او كانوا دائما نام اذا استقر ayat maklina galek fabashiru qofkasifa aslanabi sawbana u bishare bihadan adad adabtu alim min shirka hanuchia wa idha alima marku ogeedo bambadanhasu min ayatina ayat mahal u kemidai shay an shay itaqada ha ayati wuk kabigana huzwan mithlu guchascheso ولائك قد كان سيفا ذا لسانه اللهم هو سبنا ذا الحباب والعذاب انا لكم مهير شرفتك قاضا عذاب شرفتك قاضا سيد ايغوبا اياك لي جوجستيسر اويهنيستن عذاب شرفتك قاضا ايغاي يهنيستيلي من وراء مرته ووحا كوسقنات جهنم نار جهنمه ولا يقني من كذب فاعي عن حدوده ما وحي كسبوا عيش قيستين من الأموال والاولاد والملك وحلا الله شقيت شيء عن شيء دفاعنا شيء من عذاب الله كم يطاع ولا ما خيرك الله هي. اتخذوه من دون الله تلقيك اسعال او يا اولياء من دون الله تلقيك اسعال من اولياء اولياء لا حالي ولا ما, ما عذاب اتخذوا عيكلتم من دون الله الا لقينكي حاله ايه اوليا اوليا يا جلجריה عيكلتم ورفعوا السنن على طبك صفات اصبح حجاد حجاد عظيم عويم و هذا قران كان هدى ونور و اوقفته طريق حق اهتنرت طغوثا ان انت ووديقا طريق نار انت اتوصله واكاس اسك الهاله والذين ضقك كفروك قالوا ذلك بآيات ربهم رب يقول آيات كيسة الله محاوسنا ذي حذاب عذاب كيسة من رجس حذاب كيسة ترمح جيسة كيسة عذاب كيسة أليم ونشرك حنوتي اللهم عبودك حقا الذي وامدك سخرا لكم إن انسخرا البحر بضا لتجري الفلك سيد دومه وغصو عضا فيه بطا بحديده بأمر إله أمر إيا وليت تقو إن ظنط من فضل إلهي فضلي سوح كمطاع إيا ولا حقكم تشكرون إن شكردان إلهي وسخر لكم الله كلين وإليين صخير ما لديك في السماوات إلى الياك كسوقان وما في الأرض ذلك كسوقان جميعاً ضمان خالق إلهي إن صخير من ألحد سحالك هذا إلهي لكم إن في ذلك انتصلا سوجين لايات علام غو وين ايا كوسغانو دالته على قدره الله الهي اوادي سيحمغي سيحمدي سيجلالك ستص لاء لقومه ايات لقوم قوم صنا ينقوم يتفكرون وكن في تفكرها اقران غير سبحانه قل ان ربك سبحانه للذين فكروا وكثر امنوا حقر هنين اغفروا اسكبافة عما يسدروا من الكفار ومن الأذى وعن كذلك مانا يقالوا بإذن كاكم بالله يغفروا مركز حقا فينا وعمركة حقا في المؤمنين للذين كوي اسكبافة لا يرتون عنك بقيم أيام الله مع ذوين كاللع ليجزي سئل هيئو أبا المريقون من قوة بما بمجنئوك أبا المريقانو أيها يكسبون أين من عمل طفع لطفك السمية صالحاً عمل ونفساً فلنفسه فنفء ذلك عملك سوى تركيسه سو لنفسه نفسه ديسو السبنة ومن أساء طفع لطفك السمية عملك فعليها فضرار إصاءته هما انتوا عملك السمية لذا تضكر عليها أن نفتكر كيف هذا ثم إلى ربكم ربكم انتكاه ترجعون الليلين علينا الله معجبوتك حقا الذي وامك السخرة لكم من يسقر البحر البضاء لتكري الفلك سيد دومه أيها السعودة الفلك مفردك إياه كمع بأينا المرحدة لتكري يسي يسع دومه الفلك دومه فيه في البحر أيها السعودة بأمره أمر كي كي إلهي أمرك سيد قدرك سامرك وقدرك الله وإلهي أصوه وقدروه السعودة بأمر الله أمرك سناء قل السعودة ولتبتغو إيا إينا الدولمتان من فضلي إلي فضلي جيس وحكم نطع وفي المتاجير والمكاسير ونعسيه إيا كسبكي أبدا عدين تمرأكيب تيدوما أكور رغتان وحاة إيضا وقاردك لكيدي حدنا كسو رغتان بداي حكالي ولعلاكم تشكرون إيا إنا بشكر ذا بدهنا سيداس أكا عيدا ربك إني ساقري وإنا الدولمتان إني ساقري ana ilahi wiraaku naxoosina ya minankiisa oo adoomadiisu u galay badda intaas le caasada uu ka aayaga ee boodayde ilahi ba adoomada u saqiray maraakiinta iyo doonaha ayaa la iska mara waxaad hay'ad uu wa hadayna idan mel looga baahanyahay bad calaad baahanyad ka soo qaadareeyo bad dad idin jooharta kala soo baxayna kaluunkeed ka soo baxayna ilahi wa qusaqiri wa nasha skulaydi waxa la raba internet ada aliskab qodo alahi ku saqiri inad ku shukriido saasa allah ugu taragalo wa saqara lakum allah wahu inin saqiri meladi kifi samawaati iryaaka qusqa وما شيء في الارض دونك قصغا جميعا ضمان حاله ايه الله الذي سخر ماك خالق من الذي يسالك هذا ضمان وحركت قصق قرح بي تبيح باذنك الله اني سخر له لي اذنك اني شخينيا قرح يا صباحهذا شركه اباه بيرها اباه وكبها حولها اباه استنكس اسك شق يسو هذا واضح بيح يا صباح وكيف تنسو فما ريت كوشا باي سو وحكبار الله تعاب ان هي الى رؤيا ادو يبو كاسبو حانك ماكو قروه و هذا نصيحه حدقي هي جوينك كو كلغرو هوده اكو افتيميين و حما ما ادينك لايني الله كلين ساخيرك ما الذي كيف السماوات تردياو كسوغ او او القمر او كوكب اح وحل وما في الارض دونك وحا قصر قالك بانا قالك بورها قالك توغا ميل وهولن تبيا كودا كادا ميل وحوي وا بولبيره وسكبيراني ميل كرتوا بانان كر اسكيدد ميسرته ودق حدقه ميل مسجد كدقه ميل نسوري كدقه ابي قوصا كرت ميل كديره لا ماقبل اي ماجود منعراث انت اسكلم إن في ذلك أرهن كاس لسوشيك وحياله ليساقيري لآيات على مدى كسوغا ودالة على قدرة الله ورحمة وإلمه آيات أولا ووين أو تسأوو الدعالي علميك أولا نحريست أولا مصالحة الدومة سيدو إلا لحنا آيات آيات كسوغا لأيات كفايدة سنة آيات كون لقوم نوس قاموا يتفكروا ما القرآن يتفكروا القرآن يتفكروا ما القرآن يتفكروا كتاب أنزلناه إليك مبارك لي يدبروا آياتي أكثر توقفوا في الفيرصة ووحوا في إيمان كررصة إلم كررصة عمل كررصة سكو الظاهرة آياتك سيأس الله وطرقاتك سيكفة إليه إليه غيري سبحانه قل واحد قتل أمامك سببنا للذين دائتك آمن وحقاركم أيين وهو يقول قول كلا من حدوثها اغفروا اسكتنا عفا عما من الكفار من الأذى آيات كانوا وآيات كما كنت تقول قالوا هذا مركا أفهم هذا القلدات كذا إمانا اسكتنا عفا كإن الله وقت كان الجهاز مالله أمره وما كما كنت ترى اسكتنا عفا كإن الله aya jamu'a sulamada muhakkiminta wax jiraa in waqtiga kasba oo galkaan aduunka ka qabakin aayadaas ku dhaxmeeyd ah illa ma qabmo mira maantad duunka joogto hadaan galk oo galkii aflegedada iyo xumaanta yidii aayad ilaahay ilaayay khalsulka ilaayay in sad maqleeyo marka markaan wax ka qaban ma aha sheega aba almarina suuiday اَوَال مَرَّه رَسْمِي هُسْبَي إِلَّا سِيدَاي مَارْ كَمَا وَخ كَ قَبَل كَرْتُو إِلَيْهِ أَوْدُ كُسِيَيْنَه وَمَرَّ كَ رَبَخَايَدِي سَيْفْتَ إِنَّه اِدِغْسَتُو وَي قُلْ وَعَاد كَتَرْنَادَ سُوبَانَا لِلَّذِيْنَ كُو حَامَن وَحَقَّرْتُمُهُمْ اقْصِرُوا اسْتِقَافَ عَمَّا يَسْتُرُ مِنَ الْكُفَّارِ مِنَ الْأَذَى يَغْفِرُ حَقَّ فِيهِمْ أَمَكَ حَقَّ فِى مَرْكَاسِتُ لي مدينه في اسكافا باللييرتونا اي لا يخافون ان تبقى ايام الله اي وقائعه بعد ذلك الله ما لنت الهلاك وهو يقوم نو فر اعتماد للهلاك ما انت فرعون ما الله الواصاف بعد ذلك الله قد او تاسوك ان اي كوغد قاده ان اصلاحين اسكغد وهي كهلان ليهي ليجزى ليه ليه ليجزيه الى انه عبال مري دراديس كغا دايا قاومان ليجزيه الى انه عبال مرينا وايسن كون فكين حمانتو وي بيسن كتوود كيني ليجزيه الى انه عبال مرينا كي بما كينه كو عبال مرينا كانوا اي بما دندبي كدحيدا يكفرغي بما كينه كو عبال مرينا كانوا اي يكسبرون الشقايص من عمله اوف الله توفك سنه يا عمل ونكسن فلنفسه فالنفع ذلك عملك سوى تركيس للنفسي وصناعه قفك إيمان، أنا صالح، وأنا كالشقيق لا أعلم أنه إلهي وحقبتك لا أعلم أنه إلهي وحقبتك لا أعلم أنه إلهي وحقبتك ومن أساء قفك خنية عملك فعليها فضرر إصاءته فما أنت عملك خنية لما عليها النفع سكرك سيئات لا يضر إلا النفس وحاً نفتي سائن بي بأمه ثم إلا ربكو ربكو ربك ننتي كأيي ترچعون لينين ألينين أمار كاساقف والبوحو كشغيل وعبال مرينة اللهم عدودك حقا الذي وامدك صخرا لكم من انصخرا البحر البضا لتجريسيه يغسط الفلك الدومه اما سأل الفلك مراكيتي كل وسمة فلكي اللي رأى لتجريسيه يغسط الفلك الدومه فيه بطى بحديس بأمر إله أمر كي سيقاتر كي سنة يغسطه غاددا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 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّهُ لِئَلَّا سَكِرُوا إِنَّ اللَّيْلَ يَمْلَأُ كَيْفَ فِي السَّمَاوَاتِ عَرِيَالكُ كُسُغًا وَمَا كَيْفَ فِي الْأَرْضِ ذَلِكَ كُسُغًا جَمِيعًا قَالَ يَا هَيَّ مَنِ الَّذِي هَذِهِ حَالُكَ هَذِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْتَصَ لِسُوشِغَي لَآيَاتٍ عَلَامَاتُ كُسُغًا دَالَّةٌ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ إِلَيْهِ الْأَوْبِ سَتُصَا إِنَّ مِجِ سَيَنَ حَرِيسْتِ سُوَضَمَرُ النَّحْرِ لقوم آياتك وقوم نسونا دين قومك ويتفكرون فكره قلوا وحاك كتيرا نبك صوبانا للذين أبتك آمنوا حقا كنين اغفروا اسك قافا يغفروا ها يستروا من الكفار من الأذى وحا ابقى معنا يقالضا ها يستروا فانا للذين يكونوا ها يستروا فانا لا يرتون أنك بقى اي لا يخافونه انك عبساني اي اعمالله اي وقائعه معدوين كالله والإله يؤكد لدى اعداده سرعه عرصده ليجزيه الى انو عدال مرينة دريده قوما قوف بما عمل كين اوكو عدال مرينة كانو اي اهيان يكسبونا ان الشخصة من عمل قوف اللطف كالسماية صالحا عمل ونكسا فلنفسه فالنفع ذلك عمل كاس واحتركيسه للنفس قلق كغرتس سناءي ادعي اقرا صغى وقت دفئ ومنى صا تفكي عملك خميه فعليها فضرره اصاءته فمت عملك فيما اذا ترك عليها نفتكر كده ايها ابي ثم إلى ربكم فبد ربك انتكاء ترجعون الليلين علينا وَلَقَدْ آتَيْنَا وَاللَّهِ لَقَدْ حَقَّتْ آتَيْنَا وَاسَنَّا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ رِيَبَنِ إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ كِتَابَ التَّوْرَاةِ هَايَن سِينَاي كُتُبَ الْلَسِييَ إِنْجِيلَ الْلَسِييَ وَالْحُكْمَ مُلْكِنَا وَاسَنَّ وَاللُّغَةَ مَثَلَنَارَ وَاسَنَّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ كُلِّ صَخْنَمِنَ الدَّيَوَاتِ وَخِيَالاَ وَنَوَانَأَسَن أَوْ مِنَ الْمَآكِلِ وفضلناه وانا كفض الماء على العالمين أي على عالمي زمان وقت بوضع عالم كيشو بينه وكفض الماء وآتيناه وعنصينا بينات حشوية عضعات وحقق بعض الكربو كالقرطو بينات من ومن الأمر في الأمر الدين كالحيساء هذي فما اطلبونا إسماعي السنقلافين إلا من بعد ما جاءهم العلم ايل نغمر كوغو ييت كغال <سؤال> ما حر كورب اسما خلافين باقيا لاجل باقيه قرض ردره ديداي اسكو خلافين باقيو دين هند هدودا هاي ان رتق الرب غنا ب سوبنا يقبي اسغا كره بينهم بين المختلفين يوم قيامه مالتق قيامكره حمنا في ما شديون وكره حمنا كانوا ياهايه يختلفون كويس يختلفون الى اسكو خلافان في شيء دهنيس ثم جعلناك وعنكو يلن نبقى على شريعة شريعة كوركيدان كو يلو الدين <سؤال> غيرا كوسو الدجيني شريعة سو من الامر في الامر أرنك الدين تبهديسة أحطي فالطبع هذا الشريعة بالراع ولا تطبع الراع وهو الذين تذكيروا بالتاندود الله يحلمون أن يحبك لأبيه قالوا به طاب انهم غالا دو لينو كن كدفاعم يا عنك حقادا من الله من عباد الله لي عذابك سحال وكم شيء على حفك دفاعميا وان ظالمين قوه قردرن الغالظ بعد قبل كوت اوليا وبعد قبل ككل ولي وينه ويشلي والله اللهنا ولي المتقين قوه اسك كبا هذا قران كانوا بصائر وحجوين وحلوك على أرقو حجوين كو للناس تتكو الصنادين وهدن هنور ويهي ورحمة النحرس ويهنون كي النحرس تأصول لقوم الصنادين قوم كو يوقنون وحيقينين إلى هؤلنا حسوسين سبحانه وتعالى نعم كفرحة بطنائر هير بن إسرائيل وقلن اي واع كميتة وإلى كي... هاي كميتة انو كتاب سودة جي. اي حق يبادل ككوك على قرطان قالوا صراح علق قدحد وانا هقضي استبطاره يكون كربحان يا رب الرصود صبري سبحانه وتعالى نلج به ارغانك مامكي وجهي توجه الى غديبي ا الى مرح ملكي كان نقران ايضا اول مره خلقت جراعي شرو فرعون ومرحه كجراعي جري ا الهي انت فرعون لا يوقع ملكي يا مرح ما دي وديبي الى وحري سبحانه ولقد اتينا والله لقد حقيقي اتينا بني إسرائيل ربن إسرائيل وحيث تابع نصينا خطب إليه سويدة جيي طورات قوينة والحكم ملكي نواسينا حكم كالبابا هو اللغو الفهم في الدين وعاللغو فصيرا وعاللغو فصيرا ملكي قصيد حافظ قمري والنبوة التالية نمنوا الواسينا أنبياء قبضان إليه كالصوة ديرت ورزقناهم عن كل ساغلوه من الطيبات وحيالوهن ونأكسب من المآكل والمشاريع وحيال الله وحيال اللهبه المستبداده اللجم عن ساده وفضلناهن وفضلناهن على العالمين على عالمين زمانهم وقت قوديه عالم كي تشوبين وقفضلناهن aalam ci waqtiyo la joogay xaragu qeydeynayna ilaa ayad wax yarada sheega waa ayaga wixii waqtiga ee wixii ka dambeeyay ku wadhamal falmaan Rabbana quraanka sheegaya qumadaha ummato Muhammad oo khayr badan sheegay sallallahu alayhi wasallam ummatoha ummato Muhammad oo اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهم عن المنكر وتؤمنون بالله إلهي وقرشاها قائل أمت الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وخير بابا إنه تهي أمت المحمد نقول صلاة سعدية حديث تلميذية ابن ماجع وليه وقال أنتم توفون سبعين أمتا أنتم خيرها وأكرمها على الله نبروحي رسول الله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أمتا fadraat aan mar walba samaysay jiraa ilaa kan iyo sagal ummadooda in ka horeeyay idinka federaatankii afjaray oo maaystiraa antum khayru hawakum ha ala Allah idinka ugu qeyb bana ugu karama balan ilahebtiise marka kitaabke sunnada xadeeyeen laakiin ayaga waqtiga joogeen hadda ummadii maxamed ma jirii aalamka marka uu oofno oo ka عالم كما يرى أخرى بضنا سأصال الله إطلاقي ملكي ولك أمة المحمد الثميث وحيكون قيديه وإنت أمة المحمد الثميث إلى وغير السبحانه وآتارناه وحنا نصيرنا الاربن إسرائيل بينات عجوين عبعب عجوين كاسو من الأمر أي في الأمر في أمر الدين عاري. من طوام ما في فيه كان وحل رجل الدينتا حق الدينتا وحن صيني oo chayin aq aqo haqa ya baadil kala garakaro oo qofkiin doon aan u garakaro haqa baadil kan ka garakaro faas aan siinay haday saas u tiimid maakha kala tahay in iska rafa waxa la rabay waqtastoo isku qabtaan in kitabkooda wala laabta haday aqeetay haday ibalay taay وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ بَيَانَهُ الْحُكْمِيَّ عَضَّ عَضَّ بَيَانَ دَاءٍ في الْأَمْرِ أي في أَي فِي أَمْرِ الدين. أرنك الدين دِي ارِنك دي تبيح لي صاهاف فَمَا قَتَلُوا إِسْمَاق قِرَافِنَا إِلَٰهِي إِلَّا مَن بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ عِلْمُ مُكَرُّوِي مِتْ كَغَالٌ مَا هَنِن بَاقِيًا لِأَجْلِ بَاقِيٍ قَبْرَت أَيُّ ب وَحْوَيَن إِن تَرِنُهُ وَمَالِكُهُ إِلَٰهِي مَا markii ilmiigu u yimid oo leh garaaftii in ka badan maadaan oo ay ilmiigu faahinaa istiraafa iliga ilay daaana oo istiraafa ka badan maadaan markaas istiraafay macna ilay wax noqdo ilmaama istiraafada ereysas ku haysan wax oo sabab wax oo xudur dinkii madiga laga soo gaaro lahaysta qolanta timaad bay kala soo imaan bii ay ku soo dare bakii toosmaan ah umasay hayna weediiyeen waxay diideen qof ka بقي قدر مالا قف انت دينكي قلع فهمكي الله نصي اينا سنكسي تاكي و بقي قدر بقي قلع لبعات وقلت المعامي او ايهي ايهي الليب تركوه اللي هو بسارك او ميرو سنكوه قفك لقاسي مثلا قفك بيدعو كسوه يا كفرنا مجارسنا اللي رقال ويهي و بقي و بقي و اللي هو بسارك اصلا قفك قدر قلت سيلة بمبوري او انتو احل لك سرمري و بقي الهي موقع تشري. أو أو تشري. من صفحات ايو جيري اول ما هي او بكو جيري نا اينو الشخصي الغلط هي قالت كنت تصحى اه قالت انها كنت تصالو قالت ما عمره وبقي وبقي اه اسكوا توسان وان بكو جيري بك او ان صناه لكو صغن ادو ان قالت كنت جيرو كنتوليرو اه ومنتجع على الراه وحوي وفسق الراه كل يوم صاحوا لما كثرت الراه بلهي وبقي وبقي إلى وحيد السبحان إن الربك الربك يقضي وقوك لحبنا بينهم بين المختلفين يوم القيامة أيوك لحبنا فيما الذي كيو وقوك لحبنا كانوا أيهادين يقتلفون إنه يستوى قلافا فيه ما يحدث فأسوحي وهذا فيه تحديل لهذه الأمة هذا الكاسو يدريد إليه أمتا أن تسلوك مصلكهم وأن تقصيد من هجهم وحي الله لوجد دغه يورو مدن دغه ييه ايري دريقودي قادان من امبره چودي ايو قستاه ساس ايري مدن دغه واحال احدا قوفكه واخ قلديه نو طربك لوشيغي نو كهارو كيوشيغي وا قوفكه دبتو اوغو نخريسو قوفكه قلدكاكو كو شيغا ايراد نو ادو خيداد حق لريله ان سنكتيارتو حق ملي هدوي مرها وحو ينقف عن قلد كوسو من قلد لوغترا نو ابقي ان سكداي ودريق معرفه wa kala in qaladkiisa intu la eka laga badiyo ayadana wa gulmiye bakii waxaan ala sharii'ati amri ay amri arinte ففحيها ايها الصح واعدي الكاميرا والصريحه الكامله ماها صريحه قصص مع وحوي الجلادات كاصح عقيده ميه انت تذكريهم ماها عقيده دي قماي سيرتي وحي قماي سيري لجلاداتك وحي قماي سيرتي احكامه بالاله الكمرك استرافان لوكلا سارو وصهر كامل اه aqida kadigo ku ideedayso xukun lagu kala baxo adoomada marka istanta maxkamadaha kitab yaalo waxa xukun tabakadhta laakin kitab intaq labdun koobo miskal lasara waxa uu mid karato qaanuun aan miskal maxkamadalah lasara saas ilay halka maana ilay gola ilay kitab qaanuun soo deeciyay in wa sharra wa sharra kaamilah shayg شرع الاسلام قواعده ودي او يريد على كلام انت كره والله حرب سكره وحبا لقى قوري كره ساسن ما مولانا ان ما وهي ام حلال حرام يقوب وحشر الاسلام دينك سكره لكن المحامراتك كره انا اسوي سادات اللهم مولانا اسس اللههر مرنا النبي محمد قال انتم اعلم بامري دياب ارميه ندير ادينك يقام هر مرصده مركفير بل ارين نقد سوق كلفادي دين ترى وييري من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورج اسجد سوتيري من احدث في امرنا ابي ارنت وير دين سد وييري عمل حملا ليس عليه امرنا اسجد سوتيري شيء فك كو سوترا الى دين ادوييري دي دكوتيري و الىك اقول كشقيس كرير ليس اقراف شرح القواعد و Wa kastaqaa ciduu sametabeasiaan la kiraaf oo waxka suur jerayeyy noqon. Marka waa qof na si baraqdacadayy qofidar alla ke sibay qofkettegay xaalka aursha budejiiye, fasiga sagar risaqa sharxuude jiyey allah nuuxiga ee nooreye restiguude sharxuude jiyey allah muumika ee dilay ee aalmarena ya sharxuude soode jiyey allah soo aliin ah oo ay sandeexi karee loo garawayo wax walba garanayay wihi tagay og waxa jooga waxa soo socda og sharxuude uude jiyey الله رحمك اخي مصالح الادوامه الى اليه الادوامه اون خريسته بلان شرح ودجيي تف انت ان شاء الله بحي انوغي واحد بري ضحيي انوغي وهيهد كو سوغي هين ان مصلحه ودغارني ايرق فاءه واطلب له التوفيق لكسب الله التوفيق نهم جاي سي ثم تعالناك وحن كيلمو الى الى حرا شريعه في طريقه كركي بيانكو شريعة من الامر أي في الامر أعلم كالدين تبعني ساتي فالطريحة رأى وكما تتبع الأنبياء وكما تتبع عقيدة وكما تتبع الأنبياء مثل أخلاق ذو ناكسل أوربان لكن فروع ذلك أكوك للدونيين إلا وعرفة تتبعها شريعة واسراء ولا تتبعها الرائل وهو الذي نتفكره في التانيدي وذلك الله يعلم أنه أحبه أغيث في رئي Waa ay ku soxdaan gaalada oo qwaaanin ka waad igaa ayuguey waa hewuo badan qbi. Hawae hewa waa waxa q fu cidi. Hawaa sana luguoda wade jie waxa loo bardhiigaa baxlamaanka ama shaharka waxaree heya maqaadaanaa shaga. Araan la loo ada hadile daha naqa share. Hadilera may ku sha naqmma. Xaritaanka salguoda. So on veetsiidi, see on see, u see on see, et see on see, et see on see, et see on see, مرحبا فان كاغات كوسو تاقي دادا عباده دادا اخلاق دادا مصو وحويان شرع الهي ياا يحدديه او وح الله وحا تيل رديش يديلو وا كهارتي وهي اديك ااولاد اادن جكلين با شرع يما كدو يا تكون يا كان تنقلت كي هوه او شرع يا تراخد خلاص فف مركا لكن هادو شرع غنك لغتلكو ياهي ما كان داون ميت كرايه ياهي قالت على الهي عيد الهي خدوغا خرا فان كان ربنا قالوا ادني عقوبتي الله نغد تجدنا دفاعي دورا انهم قالوا لا يغن كن من ان من الله من عذاب الله الى عذابك سحال انكيد شيئا واحدا وان الظالمين كوا قرضرا يا ظالمين قالوا بعد ذلك او بعد قبل كثير وير وي او ايغ اصلاحيره والله الله لا ولي المتقين كو اسغا كبا قا ولي غودا ويه لكن ايغا اولياده حي وقطان قالده يخرجونهم من النور الى الظلمه نورك الله كساران مبديغيين الهنا يخرجهم من الظلمات الى النور ذلك المتقين طيرا يغو a ira xiri walaqaad atena وال ah laq hadqika aatina waa siinney u irahiiri Beni Isra heber Isra alki taada keadaan sina Wal xqme mulkeyaan sinawanru tannabi niman siinney were zana waxaan kurirri saneymina bayiraati waxyaala wananasan waxqa midta wafa balna وقت قوضع عالم كيش لي دماؤاك فضلني وآتينا محاسين بينات حشوين عبعب وحق يا باطل كلغوك لغرطو حشوينك من الأمر في الأمر دين تلعيبها هذه فما اختلفوا اسماعي صنقلافين إلا من بعد ما جاءهم العلم إلمي مركو ويميت كي قدال أمهان باقي اللي أجلي باقي انقرد رد رد إستقلافه باقي غيسو بينهم لحدود آهاتي إن ربك الربي يقضيوك لحكمين بينهم بين المقترفين كوا إستقلاف لحدوده يوم القيامات ما ننتقياموك لحكمين في من الذي كيونكو كلا حكمين كانوا أي آهاتين يختلفون إن استقلافهم فيه ما قد لحدوده ثم جعلناك نابق السوبان هو حنكو يلني على شع س من الأمري في الأمر أرنت جي لذاهاطي فطبها شع سييد الراح ولا تتضح الرائل. أَهْوَى الَّذِينَ نَطَقُوا بِالتَّمْرُدِ لَا يَعْلَمُونَ وَحْدَهُ أَنَّ أُغَيّ إِنَّهُمْ كُواسَ أَن وَحْدَهُ أُغَيّ إِنْ غَالَدَا حَتَّى رَأَوْا لَنْ يُقْنُوا كَذِبَ فَاحِمَ يَوْمَ أَن كَحَقَاقَةٍ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَذَابِهِ عَذَابَ الْحَالِ كَمِثْلِ <سؤال> شَيْءٍ وَاحِدٍ وَأَيْنَ الظَّالِمُونَ كُوا قَرْطَرَ بَعْدُ إِنَّ الْكُفَّ أَوْ لِيَ أَبْعَدَ قَبْلَكَ كَلَي وَلِيُّهُ أَوْ أَنْصَارُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ نَوِيُّ الْمُتَّقِي كُوا هذا القران كان بصائر ويتشوين وحلوو كالا اركو بصائر اي معالم وي وعلامضه يتشوين حق يا باب الكالووكا لا جرتو بصائر فاصول للناس تطسمنا ده والاله ولنا يتشوين معالم علامضه لووكا لا جرتو حق يا باب الكو اوووتالا كاري داكو اني كو كالا جرتان وَهُوَ الَّذِي هَدَىٰ لَهُ وَارْحَمَتُهُ النَّحْرِسِ وَيَهْدُونَ كَيْسَ النَّحْرِس تَصَال لِقَوْمِ سُنَابكُمْ كَيُوقِنُوا حَقَّ يَقِينِهِمْ قَالَ ٱتَّعَلَ إِلَٰهُ خَيْرٍ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ كُيُ وَمَا وَحَى أُمَرَيْنِ إِذْ صَرَفُوا شَقَائَتَيْنِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَقُمَنَّ يَلْقَىٰ أَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيُؤْكَلُ دِينُهُمْ وَعَمِلُوا سَيِّئَاتٍ فَحَشَا وَنَكِسَ سَوَاءً محيهم نلشوه وما ماتم غير دوه ساء وحاق ماذا ما يحكمون حبكوه وخلق الله الله وقو أبوره ري. السماوات اعرى النار والأرض بولك بالحق حق ما حالو له كسو بيه إيا ولي تجزئ إلا عدال مريو كل نفس النفس بمانتظ إلا عدال مريو بما أنا الكين اللغو عدال مريو والحال ما لو عبال مريحه مفف يالك لا يظلمونا الله الظلميت افرأيت فالك ورنبك صبروا من قبك افتخر كبدك طيب اله المعبودك سهاوه هرتانك سي سه. وعبد الله الله, الله على علمي اني حال ان كسغيه او خطر الى هو ضبوري على صم مقلكي سو قلبي قلبي س او جعل الى هو يالي على بصري ارجي سكركي ساقي شاء وتن ضبوط يالي فمن يهدي قف كسي هنوننا من بعد الله اله كجد على الصلاه تذكرونه مياتنا وسميه مؤمنين يا غالا ما سمي قال تعالى الى هو يريد امحس الذين بك ما وحي امرين ايش ترقوا شقيستاي السيئات من يالكا بك قال لماذا معاصي ضمانك شقي ما وحي امرين ان تعرف ان قديم كل الذين بك او كلمه امنوا حقا هميه او عملوا سميين الصالحات عما وشك بك ان amal ka saalihana wa amal ka khaalis ka ah oo ilahay aan qadna loogu darin haddana ku dhisan mo taaraada oo sharibu soo deeceeyo lugu sameeyay lugu ramiisanay dadka mu'asa iyada shar waraal ah ina isku mid ka dhigayna miyay u marayaan ilahay iyo sawaa'an haal ay sibayna isku mid yihiin Muumminku u sanhereyn musra aan gaalkuin, hadadadin tana mumin kuenre canna an gaalkuri, taas waxay tawaa ireya adala da kutti maama we. Ida u esa oo wax ah noaday ma ya ku muuna ayey fukmu ugunku folkxma. Todka u xasta baxti me jirolay soo ga hema waa q Galkunakufriga yama asuga a duriya par ma wa kuway meh wa kov sashi pasweki jur mesh udbiwa. Mahiya yamamat wa eleven mrumini ya maf alwayye mahiyah asarke wa mahiyaya mahmadna wata ترا وهو سبحانه وخلق الله الله هو ابو ري السماوات والارض ملك والارض ملك ايه الى هي ابو ري بالحق حق من خالك سبيح الهي ونا حق يدارت في حكمه ابو ري اعير وما ابو ري ولتسوا على وعد ففعل مهلوفه والله هو ابو ري حكمت في انا ما على قدرتي عوريس فاس ووب علتس اذكو كو كرتان قترن علي علمي عاليه يا اينو اودو باثيغا ليادولا على طول رتي اي إلا سا مريو كل نفس نفسنانت بما وجه الكصاب العاشق ايصطي والحال الا اضل مريو نفف لا يودو من ان لظلمي او الهي وين حري يالك يدك وايات الصغ قوف كي مركا كاشا قايسيه انبهه سحاقلي سي دغيهيسا اياادكا واخو فهم الرب عبيحه الى انه تشنكو ابا المري ددكا انقها استيرو دغاه استيرو عقلك استيرو الهي عسيانا الى جايي حاجه يمركو ابارنايو فساس الله او غتلا قال تعالى لاوهيرا فرايت بل كورا النبي الصبر من قد اتخذك كامل الهك عبوك سهوا الرب تانكيس وعبد الله الله اله الباديه على اي اضلله الله مفعول كاي لغه خاليه اضلله اراه باديي اي قفكه على الله حرمي واغيا وحقل ديري واغيا وحشرقه كرهي واغيا براحي فري ثانك يو ثانوي صله صوره اه الله الله عراقين الله حال و كسويه علم و الهيه و او او ريكو اوه حدن كو دي هي يرو موداي هي لباديه وقيف لاو وقفا قالك باسم صا ص الله وقدي وختم الى هين او الضبوري على سطح مقالكيس اياتك الى هي ياف افر لا تفص على الدوله فيه وحبيس لكن ممنوه سويه ددغي او سماع انتفاع وقبول ما قل عليه مقل او قفك وكناع فيه او خمان كهراء وكسكنا انو وناك او اول كده بي او سماعي مايه ما قل عليه مقل قاس وقلبه قلبه سل الله وضباله وعوين حقي قلمه حقي مجاليه عقيدة حق فاسده وكتره كب حمه وناك التوحيد اي التقوى لاني قلمه وضباله وشعال الوحو يلي حلا بصري ارجي ساقشاوة ضبال الالهيه إلهي هو إنه رواض دوره إلهي هو إنه تحر عقل بعض إنه كلا أركم فمن كيف يهديه أن نننه فمن كيف يهديه قفك سنننه من بعد الله الله كذب يهنونه كرا أفلا تذكرنا مياد نوال سميك هذا مهم كو إدعو الله أبلا هو الله أبلا ما إيه هل سمي ماركا قفك لي خبتان كي سوء إله كبكتان مهم الى تانط بلاديه يني يابا داكار بلفير حافن كثير بالخراصده معان كبلن وساري فيري افر ايت بلكو ورنم منقف كايفا كركت اراه هو قفر لتانكي سو اراهو يا حال رك رواكنا فير واتن ميزان انما وحكل ما انقطك سو ياتمرو وحو فرتو ما سمينا بهواه هذه التانكي فمهما شيء الله سي فاع هو ارق حسنا ان وانا سي الفعل الصحيح شيء الله سي لا قرهون ادو شيء الله سي فاع هو ارق قبيحا مدح ترك وكتر هذه التنشي شو صعبه اسا نفتي شو في عين وسمين شر الى دير وجوغي ما شيء لا فرخ ما ادو ويسك دينى شر يا قال تعالى إنه هو يريد امحس الذين ضقوا ما وحي امرين اجترفوا شقيست السيئات عن يالكا ان ما تعلم ان كبيين ما كل الذين ضقوا وكانوا امنوا حقر وعملوا سنين الصالحات ما شونا وناقصا سواء حال اسميتها محيا من اشهر ومناط بمشدوده صار وحا ما يحكمون اي حكمهم حكم كذاك قوم كنويه وقلق الله الله هو ابو رب السماوات والريال والارض ذلكم بالحق حق يحد الله الحال وله كل سغيه وراؤ يدل على قدرتي اوديس ابو رب تاسو اني تصير إيه وريت جوزا إن لا عبال <سؤال> مري كله بما عملتي كسبت عشقي والحال يا لا عبال مرينا هم خفيالك لا يد لهم عن لدمي او عن وانا اكسر شكايتين لا نقصاني ما دم بي اي سن شكايسنا لا أو عد الله الله تهيئ على حين حالك سوى قف قفك وحو وحوي أبغي وحوي أبغي هيئ موسى يسع اه سبح وحول بقادوس راحي أو ختم الى رب الله على الحسن ان مقالك يس وقلبي قلبي يس واشعر الى الهو الحير السبحانه فمن يهديه قف كاسية من بعد الله الله كذل مجر ويقف منكرا أفلا تذكروا من بيدنا ويسمع ما إلهي اتضى الرحلانه الله انه ما دامان أحد كلي انه هنوني كريسا صوي